رسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلقو في أنهج النبوي في رسول الله. ربي إلي قمدت يدي منك أرجو فائض المددي ربي إلي قمدت يدي منك أرجو فائض المددي فأغتني أنت معتمدي فأغتني ألتم وتمدي برسول الله والبدوي رسوله اني كنت بالاع قلبي معترفاني لعذيمين قلبي موقتاني فان مين بيعاني فضل معترفاني مين بيعاني فضل معترفاني صلوات الله بالكرام يتغشى صفوة الأمم صلوات الله بالكرام يتغشى صفوة الأمم ما سرّاك قول إلى العرامي ما سرّاك قول إلى العرامي يا رسول الله والبدوي بعه الحكم برسول الله والبدوي برسول الله.